وقفى مما يخرق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار, ويكور النهار خَرَعَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلطكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق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 يُكْفِئُ ثَقَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجداً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ويرجو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 فَتُمَلِّذَّرِينَ أَحْسَنُ فِيهَا ذِي الْتُنْيَ حَسَنَتُ وَأَرْضُ الله إِنَّمَا يُؤْفَقُ الصَّابِرُونَ أجرهم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ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 ضرب الله مَثَلَ رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يفضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل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 نزلنا عليك الكتاب النافذ الحق فمن تدافأ لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها وما أنتم عليهم بوكيل الله يتوفى الأن فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويبسل الأخرى إلى أجر مسمى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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحكسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون فإذا مس الإنسان طر دعانا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 السودة. أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين استقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْبُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الجاهلون وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ دَيَّ عملك ولتكونن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 وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءواها ففتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يسبون عليكم آيات ربكم؟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 حيث نشاء فنعم أجر العامين وترى الملائكة حافين من حول العرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق